جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل الضجعة التي لا يحبها الله هل هي خاصة بالبطن أم المراد بالوجه أم بكليهما يعني لو اتجع على بطنه لكن لم يضع وجهه على الأرض تماما الضجعه هي نوم الإنسان على بطنه المنهي عنها نوم الإنسان على بطنه سواء كان مكبا وجهه على الأرض أو لم يفعل ذلك فالضجعه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هي نوم الإنسان على بطنه ومر معنا في قول طخفة رضي الله عنه قال كنت نائما على بطني نعم وهل النهي للتحريم أم للكراهه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام قم ونهيه له عن هذه النومه وإخباره عليه الصلاة والسلام أن الله يبغضها وفي رواية لا يحبها دليل على منع المنع من ذلك وعدم جوازه نام بعض الزوار هداهم الله يضع أحذيته على منافذ الهواء من المكيفات في المسجد النبوي فيحدث أذى فهل يدخل هذا نوع من الأذى لا شك وضع الأحذية على منافذ الهواء هذا فيه نوع من الأذى لأن الحذاء إذا كان فيه أوساخ أو كان فيه رائحة فإن هذه الرائحة ستنبعث إلى المصلين وتصل إلى أنوفهم مع الهواء ويتأدون من ذلك فيكون بهذا العمل أو بهذا الصنيع مؤذيا لإخوانه المصلين فلا يحل له أن يفعل ذلك ولهذا ينبغي على من دخل المسجد أن يكون وضعه للأحذية في الأماكن المخصصة لذلك أما منافذ الهواء فليس لاحد أن يضع عليها احذيته لأن في ذلك إيذاء وهذا الأمر يشتد في أيام الشتاء يعني أيام الشتاء عندما يضع الإنسان أو في حتى في الصيف عندما يضع الحذاء على منفذ الهواء ويكون في حذائه أو شرابه رائحة تنبعث هذه الرائحة إلى المصلين بشكل مؤذ جدا وهذا كله أدى للمسلمين لا يجوز الإنسان أن يفعله نعم سائل يسأل عن ما يسمى بالشعبنة حكم عملها الشعبنة هذه يفعلها بعض الناس ويقصدون من فعلها كما يزعمون تصفيه الخلافات قبل دخول رمضان ويبداون بالشعبنة من بعد انتصاف شعبان والشعبنة هي اجتماع على الطعام بالليل سواء في البيوت أو في الصحراء أو في الحدائق وغالبا يكون مع الطعام معازف حتى يكمل أو يتحقق لهم السمر في الليل بضرب المعازف وأكل الطعام ثم يقولون أن هذا المراد منه تصفية الخلافات وجمع القلوب ومن المعلوم أن جمع القلوب لا يكون إلا بالسنة ليس بالأفعال التي لا اصل لها في الشرع وبعضهم يبالغ يعني في مدحه للشعبنة وثنائه عليها وإطرائه لها ويقول بعضهم كما يكتبون في بعض الصحف يقول بعضهم أن هذه للوقوف ضد العولمة وضد أمور يعني كل ذلك من تزيين أمر ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان وإذا كان المراد إذابة الخلافات وجمع القلوب فالسنة كافية, السنة كافية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه غنية ولم يؤثر عنه ولا عن أحد من أصحابه ومحرص الناس على إذابة الخلافات أنهم فعلوا شيئا من ذلك وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائه فليحذر الإنسان من البدع المحدثات وإن زينها أصحابها وليحرص على السنة فإنها خير وبركة وقد قال أهل العلم قديما من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدع ولهذا ينبغي الإنسان أن يؤمر السنة وأن يحكمها على نفسه وأن يحذر من هذه الأعمال وان زينها أصحابها وجملوها وقالوا نقصد منها كذا وكذا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم خير وأقوى وكان إذا خطب الناس يوم الجمعة قال خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فليحذر المسلم من البدع وليلزم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن فيه الغنية والكفاية والبركة يقول ما حكم تعيين وقت قبل أذان الفجر بعشر دقائق مثلا ويسمى وقت الإمساك هذا يفعله بعض الناس احتياطا ولكن المسلم له أن يأكل ويشرب حتى يؤذن لصلاة الفجر حتى يؤذن لصلاة الفجر. له أن يأكل ويشرب حتى يؤذن لصلاة الفجر. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك